هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير, بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وَالَّذِي قَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ yang Alam apa di langit dan bumi, dan Yang Alam apa yang disembunyikan dan apa yang dijelaskan. Yang Alam apa ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات. فقالوا أبشري يهدونا. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الذين كفروا أَلَن يُبْعَثُوا زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ Maka, tidak akan mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan itu karena Allah Yang Maha Esa. Dan itu karena Allah Yang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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويُدخله جنات. يكفر عنه سيئاته ويُدخله جنات. ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ويدخله جنة تجري من تحتها الأنحاء خالدين, خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. أولئك أصحاب النار خالدين فيها. أولئك أصحاب النار فيها وبئس المصير. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْب Allahu b kali shayin alim. Allahu b kali shayin alim. Wa atiyyu Allah wa atiyyu Rasul. Wa atiyyu Allah wa فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ على الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو ول لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو ول لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذرهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم Fa in Allah Raffur Al Raheem. Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّقُوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقَلِّضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ اِن تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَكُمْ يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم